قال رواية جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبه عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض ورواه مسلم من حديث شعبه وزائدة ومثعر ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير به ورواه الإمام احمد من حديث هؤلاء عنه وعن سفيان عن سفيان بن عيينه عنه ثم قال سفيان الفرط الذي يسبق روايه الحارث بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حرمي ابن عمارة حدثنا شعبة عن معبد ابن خالد سمع حارثة ابن وهب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد ابن خالد عن حارثة ابن وهب سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني قال لا قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب وقد رواه مسلم عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة عن حرمي بن عمارة عن شعبة كما ساقه البخاري ورواه عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن محمد بن عبد الله وهو ابن ابي عدي عن شعبه كما ذكره البخاري سواء والمستورد هذا هو ابن شداد ابن عمرو الفهري صحابي جليل علق له البخاري واسند ذلك مسلم وروى له اهل السنن الاربعه وله احاديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على وعلى ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد وقوله حوره بين المدينة وصنع يعني سعته بهذا المقدار وسبق أن هذا اختلف اختلاف الروايات وأكثرها قوله ما بين أيلة وصنع هذه مسافة طويلة وجاء أنه طوله شهر يعني مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وهذا خطاب للحاضرين في ذلك الوقت ومعلوم أنه في ذلك الوقت يسيرون على الإبل ونحوها من البهائم، فهو يخاطب بالشيء المعروف المدوب، فهو أيضا تقريبا لا تحديدا ولهذا اختلفت التقادير في الاحاديث لانه يخاطب كل بما يعلمه نعم روايه حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال الامام احمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا ابن هبيره أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول أخبرني سعيد أنه سمع حديثة يقول غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج إلينا حتى ظننا أنه لن يخرج فلما خرج سجد سجدة فظننا أن نفسه قد قبضت فيها فلما رفع رأسه قال إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم فقلت ما شئت ما شئت أي رب هم خلقك وعبادك فاستشارني الثانية فقلت له كذلك فقال لن أخذيك في أمتك يا محمد وبشرني أن أول من يدخل من أمتي سبعون ألفا مع كل ألف سبعون الف ليس عليهم حساب ثم أرسل إلي فقال ادعو تجب وسل تعطى فقلت لرسوله أو, معطي أو معطية ربي سؤلي فقال ما أرسلني إليك إلا ليعطيك ولقد أعطاني ربي عز وجل ولا فخر وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأنا أمشي حيا صحيحا وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب وأعطاني الكوثر وهو نهر من الجنة وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي, بين يدي أمتي شهرا وأعطاني أني أول الأنبياء أدخل الجنة وطيب لي ولأمتي الغنيمة وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا من حرج هذا حديث حسن الإسناد والمتن رواه الطبراني من حديث من حديث مبارك بن فضالة عن خالد بن أبي الصلت عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة مرفوعا ستكون أمرا يعني هذا الحديث هي قوله السشارني ربي الاستشارة هي أخذ الرأي وليس هذا معناه أن الله يأخذ رأي رسوله في أمته ولكن معناه أنه يقول له ماذا تريد أن نفعل بامتك ومعلوم أنه يفعل ما يشاء جل وعلا إذا شاء شيء لا يمكن أن ترد مشيئته، وهو المتصرف الخلق كله وهو المالك له كله جل وعلا ولكن كل هذا اكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم ولامته ومعلوم أن كما يقول العلماء أن الأمة تنقسم إلى قسمين أمة يقال لها أمة الدعوة وهذا يدخل فيه الخلق كلهم الكافر والمؤمن والجن والانس، لأنه ارسل لمن في الأرض كلهم ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وهو خاتم الرسل الثاني الأمة بمعنى الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة هي التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم ستفترق إلى ثلاث. وسبعين فرقة وفي رواية للترمذي كلها في النار الا واحدة فالأمة قد تكون أمة استجابة ولكن بالظاهر ويكون عندها مخالفات وعندها إيباء لبعض الأشياء تستوجب بها عذاب الله جل وعلا وهذا حكم الله جل وعلا ولهذا ثبتت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لحد التواتر أنه يدخل النار من أمته فئام كثيرون ثم يخرجون إما بالشفاعة وإما بمغفرة رب العالمين وإما بأنهم اخذوا ما يستحقونه من الادب ثم يخرجون منها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا طيب له المغانم ولأمته، وذلك أن الغنائم الأمال التي تؤخذ من الكفار بالقوة كانت محرمة على الأم السابقة، فكانت الطريقة. التي شرعها الله جل وعلا للأنبياء أنهم إذا غنموا أموالا جمعوها ثم تنزل نار من السماء وتأكلها إذا لم يكن فيه غلول وإذا اخفي منها شيء معنى ذلك علامته أنها لا تنزل النار فيرجع النبي الى قومه ويامرهم باخراج ما أخفوه حتى تنزل النار وإلا معنى ذلك أن هذا علامة الغضب من الله جل وعلا ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن نبيا من الأنبياء فقاتل ف فكادت الشمس تغرب فقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور حتى افرغ ووقفت ثم انتصر فجمعت الغنائم فلم تمزل النار فقال لي من كل فرقة عريفها من كل جماعة عريفها فصار يبايعون فلزقت يده بيد واحد منه فقال الغلول عند أصحاب فخرجوا فأخرجوا رأس ثور من ذهب قد غلى احدهم فلما خرج وأضغي في الغنائم نزلت النار وأكلت والمقصود أن هذا من الخصائص التي خصت بها هذه الأمة أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار أنها حلال أنها طيبة حلال ولهذه الأمة ببركة نبيها خصائص كثيرة ومنها قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر وهذا يكون لأمته إذا صدقوا الاتباع اتبعوا أما إذا خالفوا فإن الله جل وعلا يعاقبهم بتخلف الوعد الذي وعدهم إياه وقد حصل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخبر جل وعلا كما في سورة لعمران في قصة احد أنه وعدهم أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة بشرط أن يصدقوا فلما لم يحصل ذلك تخلف هذا الوعد وكذلك حصل ما حصل بسبب صيان بعضهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود أن الخلق عبيد لله يتصرف فيهم كيف يشاء وهو جل وعلا لا يظلم أحد الذي يقرب العبد إلى ربه جل وعلا هو طاعته والطاعة مبنية على شيئين أحدهما أن تكون خالصة لله جل وعلا ليس فيها أغراض للنفوس أو أغراض للدنيا أو لغيرها مما لا يراد به وجه الله الثاني أن تكون الطاعة قد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بها بالشارة وإذا تخلف واحد من هذين الأمرين تخلف الوعد الذي وعد الله جل وعلا هذه الأمة الله جل وعلا يقول ان تنصروا الله ينصركم ومعلوم أن الله هو القوي القهار الذي لا يغالب وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ولكنه يبتلي عباده يبتليهم حتى يظهر الطائع من العاصي ظهورا جليا يشاهد وإلا فهو يعلم كل ما سيكون جل وعلا غير أنه من عدله من كمال عدله أنه لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بالافعال التي تقع والله جل وعلا يحب العذر ولهذا جعل مع كل فرد من الناس ملكين كريمين يحصيان عليه كل ما يتكلم به وما يعمل به فإذا وقف بين يدي الله يوم القيامة أخرج ما كتبا وسجلا عليه منذ كلف إلى أمات كما قال جل وعلا يلتقيان وعلا عن اليمين والشمال قعيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فجل وعلا لا يظلم أحد وإذا كان يوم القيامة أخرج هذا الكتاب على القول الصحيح من أقوال العلماء أنه كتاب الأعمال أنه يخرج لكل إنسان كتاب يقرأ يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هل ظلمتك الملائكة؟ ربما تسول للإنسان نفسه لأنه ظلوم جهول فيقول لا ما أقبل فيقال ماذا تقبل؟ فيقول لا أقبل إلا شاهد من نفسي فيختم الله جل وعلا على فيه ويقول ليده لي تكلمي ولرجله تكلمي ولعينه وسمعه وبصره وجلده فتتكلم وتنطق بما فعلت اليد تقول فعلت كذا فطشت بكذا والرجل مشيت إلى كذا والعين نظرت إلى كذا والأذن سمعت إي كذا وهكذا. قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ثم يخلى بينهم وبين النطق فيعودون باللوم على أعضائهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لي لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإلي ترجعون وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم والاستثار معناه فعل الطاعات واجتناب المعاصي باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مقال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فهكذا كثير من الناس يظن بالله جل وعلا المقصود أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ومرجعهم إليه فيحاسبهم على ما عملوا في هذه الدنيا فدعاهم اسماء وأبصار وأفكار وجعل لهم آيات تحيط بهم السماء والأرض وفي أنفسهم وفي ما يح يحدثه لهم من السحاب والرياح والأمطار والنبات والإحيا والإمات وغير ذلك كلها آيات توجب على العبد أن يعبد ربه جل وعلا الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد تعالى وتقدس وتقدسنا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 تجلى على أن الذين يريدون الحوض هم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الامره الذي ذكرهم كفار ولكنهم عصاة ومعاصيهم منعتهم ورود الحوض ورودهم هذا الحوض نعم قال ابو القاسم البغوي حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من ايله وعدن والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لا أذود عنه الرجال كما يذود الراعي الإبل الغريبة عن حوضه قال قيل يا رسول الله تعرفنا يومئذ قال نعم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ولست وليست لأحد غيركم رواه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة بنحوه وعلقه البخاري فقال وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يقصد بها بيت المقدس هكذا إطلاقها قديم وإن كان الآن فيه مدينة يسمونها إيلات وبعض الناس يقولون إنها هي المقصودة ولكن الصحيح أن المقصود هو بيت المقدس وهذه مسافة بعيدة جدا ما بين بيت المقدس إلى عدن <تصفيق> وهذا طوله وعرضه مثل طوله كما سبق حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن سلم الرازي قال حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي حدثنا علي بن عباس عن بدر ابن الخليل أبي الخليل عن أبي كثير أنه قال كنت جالسا عند الحسن بن علي فجاءه رجل فقال لقد سب عند معاوية عليا سبا قبيحا رجل يقال له معاوية ابن حديج فقال تعرفه قال نعم قال فإذا رأيته فأتني به قال فراه عند عمرو بن حريث فأراه إياه فقال أنت معاوية بن حديج فسكت فلم يجبه ثلاثا ثم قال أنت الساب عليا عند أبي اكله الأكباد أما إنك إن وردت عليه الحوض وما اراك ترده لتجدنه مشمرا حافرا عن ذراعيه يذود الكفار والمنافقين عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تذاد غريبة الإبلي عن صاحبها قول الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يعني أن علي أنه يذود كما يذود النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض بمعنى هذا الحديث وهو اللي يقول شامرا عن يديه يذود عن حوض نبي الله صلى الله عليه وسلم كما تذاد غريبة الإبل غريبة الإبل التي ليست من الإبل التي يوردها صاحبها الحوض كما هو معروف قال ورواه من طريق أخرى عن علي بن أبي طلحة عن الحسن مرفوع حديث أبي عمارة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قال الطبراني حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة ابن عبد المطلب يوما فلم يجده فسأل امراته عنه وكانت من بني النجار فقالت خرج بأبي أنت وأمي آنفا عامدا نحوك فاظنه أخطاك في بعض أزقة بن النجار افلا تدخل يا رسول الله فدخل فقدمت اليه حيثا فاكل منه فقالت يا رسول الله هنيئا لك ومرئا فقد جئت وأنا أريد أن آتيك أهنئك وأمرئك أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر فقال عجل وعرصته ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ قالت عرصته يعني أرضه نعم قالت أحببت أن تصف لي حوضك بصفة أسمعها منك فقال هو ما بين أيلة وصنعاء فيه أباريق مثل عدد النجوم وأحب, وارد وارده, وأحب وارده علي قومك يا بنت قهدي الأنصاري هذا حديث عزيز جدا من رواية حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من رواية زوجته هذه رضي الله عنه وعنها ورواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أسامة بن زيد منقطعة وذكر أبو بكر الشافعي في فوائده أن بينهما المسورة ابن مخرمة قال رواية زيد بن أرطم رضي الله عنه قال أحمد حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال عمر بن مره أخبرني قال سمعت ابا حمزة أنه سمع زيد بن أرطم رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فسمعته يقول ما أنتم بجزء من مئة ألف جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي قلت لزيد كم كنتم يومئذ قال سبعمائة أو ثمانمائة وكذا رواه عن هاشم عن شعبة ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة ورواه أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش كلاهما عن عمرو بن مره به ورواه أبو داود عن حفص بن عمرو عن شعبة قلت وأبو حمزة هذا طلح بن يزيد الأنصاري الكوفي مولى طرضة بن كعب يظهر أنه يريد بذلك الخطاب أصحابه كلهم هو الظاهر وليس الحاضرين له لأن خطاب إذا خاطب رجلا فهو للأمة كلها إذا قمى انتم يعني الحاضرون والغائبون من الصحابة الصحابة والصحابة ليسوا هذا عدد كبير وإن كانوا يتلاحقون في مباد ولكن الصحابي هو الذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك كما أرث العلماء صحابي بها وقد قال أبو زرعة رحمه الله إنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات يوم حجة الوداع ثلاثمائة ألف أو قال أكثر من ثلاثمائة ألف هذا عدد كبير وكلها أولاء صحابة نعم طريق أخرى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا اسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان التيمي وقال الحافظ البيهقي, البيهقي رحمه الله حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب قال حدثنا يزيد بن حيان التيمي قال شهدت زيد بن أرقم رضي الله عنه وبعث إليه عبيد الله بن زياد فقال ما أحاديث بلغني عنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن له حوضا في الجنة فقال حدثنا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه فقال كذبت ولكنك شيخ قد خرفت قال أما إنه سمعته أذنائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وستأتي روايته عن أخ الله وأما رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه فروى الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك وذكر تمام الحديث بطوله في فضل شهر رمضان إلى أن قال ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يضمع حتى يدخل الجنة رواية سمره بن جندب الفزاري رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا سعيد هو بن بشير عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل نبي حوضى يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم وارده وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن نيزك عن محمد بن بكار بن بلال عن سعيد بن بشير وقال هذا حديث غريب قال ورواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن مرسلا وهو أصح رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف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 هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما احدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي فقال ابن عباس سحقا بعدا ويقال تحيق بعيد تحقه واسحقه ابعده تفرد به من هذا الوجه واما روايه عبد الله سبق ان هذا الكلام هذا المقصود به الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ردتهم فهم الذين يبعدون ويقال لهم سحقا بعدا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرتد منهم أحد وقد عرف في التاريخ وفي السيرة السيرة الخلفاء وكتب التي كتب الحديث التي يرويها أهل السنة أن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم ما بقي على الإسلام ثابتا إلا أهل المدينة وأهل مكة والطائف هو قرية في البحرية والجعاثة يعني في الأحساء وأما بقية الأمة الذين دخلوا في دين الله أفواجا خرجوا منه أفواجا منهم من رجع ومنهم كثير منهم لم يرجع فهؤلاء الذين بدلوا وغيروا وارتدوا فهم يبعدون عن الحوض ويوردون إلى جهنم صلى الله عليه رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه ثبت في الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين فأعطى من أعطى من صناديد قريش والعرب فتغضب بعض الأنصار فخطبهم فقال لهم فيما قال إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض هذا من علامات النبوة كونه صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور لم تقع ثم تقع كما أخبر فقد سأثر الناس الدنيا على الأنصار في الله رحمة، فصبروا امتثالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء أن يتحقق وعده لهم. رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدث حدثنا جرير قال حدثنا ليس هو ابن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني آخذ بحجزكم أقول إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم والحدود ثلاث مرات وإذا أنا ميت تركتكم على البيضاء وأنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح ويؤتى بأقوام فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أحسبه قال أصحابي فيقال ما زالوا بعدك يرتدون على أعقابهم ثم قال تفرد به ليث عن عبد الملك ابن سعيد ابن جبير وقال البخاري في باب الحوض في صحيحه حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشين قال حدثنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير إن اناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه قلت وقد تقدم أنه يشخب من الكوثر الذي في الجنة إلى الحوض الذي في الموقف ميزاباني من ذهب وفضة يعني في الموقف يعني هذا لم يرد الحديث فيه أنه في الموقف ولكن هذا ظاهر الأحاديث لأن الموقف بعده الصراط والصراط على النار وهذا المناسب أن يكون الحوض في هذا المكان في الموقف لأن هذا وقت الضمأ الشديد والحاجه إلى الماء الحاجة الشديدة فالله جل وعلا يغيث من يشاء به ويشرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا قال طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطبراني حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن, عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر زواياه سواء اكوابه عدد نجوم السماء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل وأطيب يعني ريحا من المسك من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عبي الدنيا حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا حسين بن محمد المروذي قال حدثنا محصن بن عقبة اليماني عن الزبير بن شبيب عن عثمان بن حابر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء قال اي والذي نفسي بيده إن فيه لماء إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء ويبعث الله سبعين ألف ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء رواية عبد الله بن, بن عمر رضي الله عنهما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 ورواه أحمد عن يحيى القطان ورواه مسلم من حديث عبيد الله وأيوب وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع وفي بعض الروايات أمام أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح وهما قريتان بالشام فيه أباريق عدد نجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظما بعدها أبدا طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما الشام كان يطلق على بلاد واسعة جدا يدخل فيها فلسطين والاردن ولبنان وسوريا كلها يطلق عليها الشام قال طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عمر ابن عمرو أبو عثمان ابن عمرو الأحموسي قال حدثني المخارق ابن أبي المخارق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين قال قائل ومن هم يا رسول الله قال الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم الدنسة ثيابهم لا يفتح لهم أبواب السدد السددي ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم تفرد به أحمد